من بعد وصية توصون بها أو ذين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا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 فيها يدخل هنا ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين